بسم الله الرحمن الرحيم من, من الله العزيز الحكيم إن لآيات وفي خلقكم وما لقوم الليل والنهار أنزل الله من السماء من رزق وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيى الله بعد موته وتصري في الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآيات يؤمنون ويل لكل أفاك نثيم ويل لكل أفاك نثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يهو صر مستكبران ويل لكل أفاك أفعب يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبران كأن لم يسمعها فبشر بعلاب أمين وَإِذَا علم مِنْ آيَاتِنَا شيئا اتخذها هزوا هُزُوًا وَإِذَا عذاب آيَةٌ من اتَّخَذُوهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَفَرُوا شَيْئًا وَلَا ولهم عذاب عظيم هذا هدى هذا والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من عجل أليم الله الذي سخر لكم البلك لتجري في البحر بأمره ولتبتضوا من قرضه ولعلكم تشكرون وتخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين نومنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله يجزي طرما بما كانوا يكسبون من علم صالحا فلنفسه من علم صالحا فلنفسه ومن من أساء فعليها ثم إذا ربكم ترجعون من عمل صالحا فلنفته ومن أساء فعليها ثم إذا ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحصن والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بيناتهم من الأمر فمغسله إلا من بعد ما جاءهم لأنه بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعتهم من الأمر فاتبعها فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بطائر للناس هودا ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم سام أفرأيت من اتخذ إلهه هو هواه وأضله الله, هو هوا وأضله الله على علمه وختم, وختم على سمعه وقلبه وجعل على بطره غشاره فمن يهديه من بعد الله فلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت, نموت ونحيا وما يهلكنا ذَهَبَ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إن هم إِلَّا يَظُنُّون وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيَّنَّا مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ فِيمَا يُنْقَلُونَ إِنْ قَالُوا بِآبَائِنَا قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ولكن اجر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والارض ويوم تقوم الساعه يومئذ يخسر المبطنون وترى كل امه جافيه كل امه تدعى الى كتاب المقدس اليوم تجزون ما كنتم تعملون ودرى كل أمة جافية كل أمة تدعى اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنكم ما نستنفق ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فينخلهم ربهم في رحمته فينخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما فاستكبروا افلم تكن ما ياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين واذا قيل ان وعد الله حنصر والساعه لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعه ان نظن الا ظلا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقوة يومكم هذا ومعوة وما وما يوم كما نسيتم لقمellt خيش من مصرين وقيل اليوم أنساكم كما نسيتم لقوة يومكم هذا وما وما واكم النار وما لكم من ناصرين لا لكم اتخذتم متخلفون ايات الله والجواب وغرقتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعثون فللله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين وله الكبرياء والأرض وله الكبرياء في السماء وهو العزيز الحكيم